بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهجم والسنة بالسنة إلى الدين ثم أما بعد بمشاكل الله سبحانه وتعالى سوف نبدأ في إنشاء درس جديد وهذا الدرس من الأهمية بمكان فهو يتعلق بأهم مسألة من مسائل الدين هذه المسألة هي في حقيقتها أصل الإيمان أصل الدين أصل الاعتقال فحديثنا سوف يقول عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كدراسة تأصيلية من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة ثم بعد ذلك يتحدث أيضا عن هذه المسألة عند الفرق الضلة التي خالفت الحق في هذه المسألة وقبل أن نبدأ في خوض غمار هذه المسألة لابد من بيان بعض الأمور الأمر الأول وهو سمع الحديث عن هذه المسألة بالذات وفي هذا الوقت يرجع ذلك إلى أمور الأمر الأول وهو ما نعيش فيه من الواقع المريض من جساب وبعد الناس عن حقيقة الإيمان وفهم الإيمان ومعنى الإيمان وفي المقابل انتشار مذهب المرجئ بين الناس بصورة بشعة وهذا المذهب الإرجائي هو أخطر المذاهب على الإطلاق من المحيط العملي لأنه يعني يسهل على النفس أن تميل إلى الدعاء إلى الراحة ومجهد المجيء كله قائم على تميع أمور الدين أول أمس أجتمع إلى رجل هو عنده يعد من العلماء رجل أردني وغالب الأردنيين مجيئة إلا مراحل الله سبحانه وتعالى من العلماء وطالب في العين يقول بكل صراح وبدون مدرار بل يقول تصريحا أن الإيمان نحيه القلب فهو اعتقاد الحق بالقلب مع إدعاء وانطياب القلب أما العمل فشيء زائد عن ذلك هذا مجد الجميل ومع ذلك يقرره على أنه مجد أهل السنة ويدرسه لطالة في العين أخطر ما في المسألة أن الذين يتحدثون عن هذه المسألة يدعمون أنهم السلفين الذين يدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا أخطر ما يكون لأنهم يلبسون على الناس باسم السلفين فالإرجاء انتشر بين الناس بصورة مخيفة للجانب وابتعد الناس عن معنى الإيمان الحقيقي الذي أنزله الله في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الناس استقلوا مسائل الإيمان بعيداً عن الكتاب والسنة وبفهم سلط الأمة فلابد أن يقع في ذلك وهناك سبب رئيسي في ذلك قصة في العصور المتأخرة في سبب الانتشار نذهب المرجئة وهو أن الكثير من العلماء والدعاء المعاصرين أرادوا أن يؤسلموا الثواظيث فماذا يصنعون؟ قاموا بالسطر على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كالنصوص بالتأويل والتحريف الباطل وصرف النصوص عن ظاهرها لكي في النهاية إلى أهدافهم وهو أن التوظيف المحاربة لدين الله تبارك وتعالى الصاربين عن دين الله وشرعه في دين الله تبارك وتعالى أحسن حالا يقول أنهم منافقون نعاملهم في الدنيا معاملة المسلمين وهذا أيضا ليس بصحيح طبعا أنهم أظهروا نفاقه حتى أن العلماء في كثير قوم الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارض عليهم الله سبحانه وتعالى أمر بجهاد المنافقين كما أمر بجهاد الكاثرين أكثر أهل العلم على أن جهاد جهاد الكاثرين من السجد والسلام وجهاد المنافقين بالحجة والبيان ولكن العماء قال إذا أظهر المنافقون نفاقهم صاروا كاثرين فيجاهدوا كجهاد الكفار ولكن الأصل في المتاع أو في الملتقى أنهم يسرون ويبطلون الكف ولا يذرونهم فإذا ما أظهرونهم صاروا كالفرق الأول كالكاثرين ويجاهدوا كجهادهم فهؤلاء العلماء وبعض الدعاء في عصرنا قاموا بالسطو والتأويل والتحريف الباصل للآيات القرآنية والأحاديث أن نقول الصريحة التي لا تحتمل لأن مسائل الإيمان مسائل اعتقادية لا لا لتأويل ولا تحريف ولا نسخ ولا تغيير ولا تبديل توابث في جميع الرسالات هذه الأمور لا تختلف من الرسالة إلى الرسالة هي واضحة تماما كما سوف هذا الأمر الأمر الثاني أنه لا يمكن أن نستقل بتهم مسائل الكفر والتكفير والشرط والمشبكين والمثاق والمنافقين إلا من خلال تهم مسألة الإيمان لأن من أخطأ في البداية في فهم الإيمان ومعنى الإيمان لابد أن يخطي ما يتضمن أيضا معنى الكفر والتكفير حيأتي مثلا مثلا ان الايمان قول وعمل كذلك الكفر قول وعمل يزيد وينقص, الكفر يزيد وينقص من النصوص القرانيه وبفهم العلماء الثقات الايمان يزيد وينقص. هذا معلوم من الكتاب والسنه يزداد ايمانا مع ايمانه طب الكفر يزيد وينقص الايمان يزيد وينقص وكله ايمان والكفر وكله كفر انما المسيء زيادة في الكفر يزداد كفرا ما يزداده بقى بيونكف ايضا ولكن كله كفر اذا من لم يفهم معنى الايمان ومسمى الايمان على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة لابد ان يفتئ في المقابل في مسائل الكفر والتكتير كما سوف نفهم فده من اهم الدواعي او الاسباب التي دعت الى انشاء هذا الدرس ايضا قبل ان ندخل في الحديث عن مسائل الايمان لابد من الوقوف على مسألتين ايضا من المسائل المهمة كمقدمتين لهذه المسألة العظيمة مسألة الايمان المسألة الاولى وهي اهمية الايمان أهمية الإيمان أولا الإيمان شرط صحة في جميع الأعمال بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عامل عملا وإن كان صالحا إلا إذا كان عن إيمان صحيح قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا قفران لسعنه وإلا له تاتب بلة شرطي لابد قيد وشرط في قبول العمل وأن الله تبارك وتعالى يأجر من عمل الصالحات بشرط أن يكون عن إيمان صحيح فمن يعمل من الصالحات أهو يعمل الصالحات أتى بالقيد والشرق وهو مؤمن فلا كفران لتعيه وإن له كاتب أيضا انظر إلى مؤمن آل فرعون وهو يزع في خطبته البليغة التي حكاها الله سبارك وإن الله تعالى في القرآن الكريم أمام الطاضية فرعون هذا هو الذي يمثل رمزا بالعلم والظلماء الذين يصدعون بالحق ويتوتلون على الله تبارك وتعالى ولا يطافون في الله لو ما تلائم إنما يظهرون ويفعلون ما يفعلون بشكوط أهل العلم الذين أفد الله تبارك وتعالى عليهم العهد والمثاق لا يبينونه للناس ولا يبينونه في أثناء هذه الخربة البنيضة والدعوة الرشيدة من قبل مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه يقول لهم من, من عمل سيئة فلا يجز إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذاتر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون للجنة ينزقون فيها بغير حساب فبين لهم أنه لا يكفي أن يكفي الإنسان بعمل الصالحات ولكن أيضا لابد من القيد والشرق وهو الإيمان أن يكون هذا العمل الصالح صاحبه إيمان صحيح سليم أيضا يذكر الله تبارك تعالى في موضوع الآخر أن الناس جميعا يسعون إلى الآثرة طلبا لما عيد الله تبارك وتعالى حتى الكفار الأصلين كاليهود والمصرع كثير منهم يزعب أنه يشير إلى الله سبارة وتعالى وهو على يعني من عند أنفسهم أولى ظنون أنهم بأعمالين هذا يتقربون إلى الله سبارة وتعالى ولكن الأمر على خلاف ذلك لأن الأمر ما جعله الله سبارة وتعالى يؤدي إلى الغراد على حسب الشروط والضوابط التي جعلها الله تبارك وتعالى لذلك قال تعالى ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها على الإطلاق لا وهو مؤمن فأولئك كان سعوهم مشكورا يبقى الذين يسعون إلى الآخرة بعمل الصالحات ويبغون ما عند الله سبحانه وتعالى لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم إلا إذا كانوا منين إلا إذا جاء بهذا الشرط وهذا القيب أما الكفار فيعملون يعملون النصر حتى المشركين قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من اليهود والنصر يعملون بعض الصالحات هذه هذه الأعمال لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منهم قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلنا هباء منصورة مع أنهم عملوا انظر وقدمنا إلى ما عملوا من عملي فجعلنا هباء منصورة لأنهم لم يأتوا بالقيد والشرط وهو, إيه؟ وهو الإيمان فلا يكفي أن الناس يحسنون الظلم لأنفسهم أنهم بأعمالهم هذا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى مع شركهم مع كفرهم مع النواقض التي يتلبسون بها وينخذون بها حقيقة الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى كل هل نبذئكم بالأخسرين أعمالا الله تبارك وتعالى يلقون لهم يعملون كل هل نبذئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم لهم سعي ضل ضل هنا معناها إيه ذهب الذين ظل سعيهم يعني ذهب سعيهم يعني لا ينتفعون بسعيهم هذا لأنه لم يكن على أساس وعلى أصل سليم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم إيه السبب القفل الذي هو في مقابل إيمان أولئك الذين تفروا بآيات ربهم ولقائفه حابط الطعام ليس لنا نقيم له يوم القيامه ذلك جزاء جهلهم بما كفروا واتقفوا ايات ورسل فوز وفي المقابل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الجوث ول جمع بين بين الامرين عمل الصالحات مع الايمان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أما الفريق السابق انهم عملوا الصالحات ولكن لم يكنوا من. بنجد خطورة الأمر بيكمل في الخطاب للأنبياء والرسل أنهم لو وقع منهم الشرك ولعزبالله والقفل ولعزبالله وهذا محال في حق الأنبياء والرسل فهو صرض محال ولكن ذكره بكيف يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه من باب أولى أن الأنبياء والرسل لو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون وكانوا من الخاسرين فما دون الأنبياء أولى فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشرفت لا يحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل في سورة الإنعان بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ثمانية نبيا ورسولا ومن آبائهم وإخوانهم قال وَلَوْ أَشْرَقُهُ لَحَبِفَ عَنْهُ مَا كَانْ يَعْمَلِهُ فهذا مثمن القطورة لذلك كان يجب الوقوف على معنى الإيمان الصحيح وحقيقة الإيمان لكي تتعرف في مقابل ذلك على حقيقة الكفر وحقيقة الشئ فكما أن الردة تثبت العمل كذلك الكافر عندما يدخل في الإسلام يجب الله تبارك وتعالى ما وقع منه قبل ذلك كما في حديث في الصحيح الصحيح البخاري في قصة إسلام عمر بن العاص رضي الله وعليه أرضاه أنه عندما أراد أن يشرق أن يغفر له وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما عليك يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله يرحو كما أن التوبة تجب ما قبلها إلا ذا كان في حقوق العباد وإيه هذا أمر له تفصيل آخر فأول ما يظهر لنا من بيان أهمية في مسألة الإيمان أن الإيمان شرف صحة في كل عمل من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى الأمر الثاني الذي يجل على أهمية مسألة الإيمان وفهم هذه المسألة على حصفتها أن اسم الإيمان من أفضل أسماء ورودا وذكرا في القرآن الكريم خذ بلد هذه فائدة مهمة جدا ونقطة أساسية أن اسم الإيمان من أفضل الأسماء الشرعية ورودا وذكرا في القرآن الكريم ما الذي نستفيده في وراء ذلك تستفيد أمور الأمر الأول وهو أن الله تبارك وتعالى عندما يكثر من ذكر شيء ليه؟, ليه؟, ليه على أهميته وأهمية الاعتناء به لماذا يكثر الله تبارك وتعالى من ذكر شيء في القرآن إلا لكان يوضح ويبين لنا أهمية هذا الشيء مع أهمية الاعتناء به مع ذلك بفجر أن الناس لا يهتمونها بهذا الجانب مسألة الإيمان تجدون قد يشتهدون في بعض الأعمال وبعض الأشياء ولكن لا يشتهدون ولا يبذلون جهدا ولا يفرغون وسعا في أن يتعرقوا على هذه المسألة التي أكثر الله تباره وتعالى من ذكرها في كتابه العجل الأمر الثاني الذي يبين لماذا أثر الله تباره وتعالى من ذكر اسم القرآن في ذكر اسم الإيمان في القرآن أنه أراد سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن مسألة الإيمان من أوضح مسائل الدين ومن أظهر مسائل الدين بالعقل بعيدا حتى عن النقل إذا كان الشيء الذي أكثر الله تباره وتعالى من ذكره في القرآن يلتبت على الناس ويكون خفياً فمن ذلك أولى تلتبث بقية الأمور وتخفى على الناس ما دون إيه هذا الشيء الذي أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره فالله سبحانه وتعالى ما أكثر من ذكر اسم الإيمان في القرآن إلا لوروحه وبيانه مع تنوع الخطاب في استعمال آآ آآ في, في, في استعمال الأشياء التي تؤدي إلى فهم حقيقة هذه المسألة إذن مسألة الإيمان كما سوف نصر من أوضح وأصرح وأبين المشائل في كتاب الله سبارة تعالى ومع ذلك بنجد أن الناس ظلوا فيها منذ القدير لماذا؟ لأنهم أخذوا هذه المسألة من الأراء من الأفكار من اللغة فقط أنهم استفوا أنهم يأخذون مثل هذه المسائل الشرعية من مقتضى اللغة وحكموا على القرآن بمقتضى اللغة وليس, إيه؟ وليس العقل وكثير من هؤلاء كما في واقعنا كما سوف نذكر أنهم كما ذكرنا قبل ذلك في القاعدة المتبق عليها أن الأصل في مثل هذه المسائل أننا نستجل ثم نعتقد أما هؤلاء فاعتقدوا ثم استدلوا اعتقدوا معنى معين ووضح لهم معنى معين في مسمى الإيمان فأخذوا به ثم أخذوا يستدلون له من اللغة ومن الآراء ومن الفلسفة ومن يستدلونه حتى من القرآن بما يخدم منهجهم الأمر الثالث الذي لأجله أكثر الله تبارك تعالى من ذكر الإيمان في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى خاطب بهذه المسألة خاطب الله تبارك وتعالى بنا المثالة الناس, الناس أجمعين العربي منهم والأعجمين لأن هذه المسألة هي أصلة جنة بل خاطب الله تبارك وتعالى بها الإنسي والجنين فإذا لابد أن تكون واضحة لا تلتبث على أحد إذا كانت هذه المسألة خاطر الله تبارك وتعالى الناس الناس أجمعين تجب أن تكون واضحة وسهلة وفي متناول الجميع اضرح يعني دع عنك الـ الـ اذهب إلى الجن ومدى استيعابهم ومعرفتهم لهذه المسألة بنجرد أن سمعوا الوحي من النبي بمجرد بل اجتمعوا الكرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كل وحية إلي أنه اجتمع نفر من الجن ها. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل ها. فآمنا به أول شيء علموا أنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بالقرآن وبمن نزل عليه القرآن فآمنوا به ولكنهم علموا أن مقتضى هذا الإيمان لا يكون صحيحا إلا بأن يتركوا الشر هذا مثل مور جن لأول واحدة فأ... فأ... فأ... فأمنا لي ولن نشرك بربنا أحدا أي أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بطارك الشرك م... مفيش فيها, إيه؟ فيها كلام أما إذا جمع بين الأمرين وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون خلاص إيمان بالربوضية مع شرك في الألوهية لا يعد إيمانا صحيحا بل هو إيه؟ مضمون الشرك الحقيقي هذا ما فهمه الجيل فالمسألة واضحة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكرها في القرآن الكريم فالأناف إذا تتعلق بهذه المسألة وهي اسم الإيمان من أكثر الأسماء وروضا وذكرا في القرآن الكريم طيب هل ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم خاضوا في مشاء الإيمان كما خاض فيها من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين والأئمة الذين جاءوا بعد ذلك لن يثبت عن صحابي واحد أنه قاضى في هذه المسألة بمثل خوض من جاء بعدهم بمعنى أنهم لم يعرفوا الإيمان بالمصطلحات المتأخرة عند الغلماء وعيد الأئمة فلا تجد مثلا صحابيا واحد يقول الإيمان قول وعمل أو الإيمان قول وفاعل أو الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أو الإيمان قول وعمل ولي أو الإيمان قول وعمل وني وسنة ليس تهدي الأقوال وارد عن الصحابة مطلقا ولا عن صحابي واحد كما الذي يستفاد من ذلك هل الصحابة رضو الله عليهم لم يعرفوا هذه المسائل لا يستفد من ذلك أمور يأتي في الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم فاهموا هذه المسألة وعلموها جديدا ولكنهم كانوا لا يتحدثون في هذه الأشياء إلا بقدر الضرورة وبقدر الحاجة لأنهم عرفوا هذه المسائل بسلقتهم العرضية من ناحية وعلموها أيضا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له فلم يقولوا في حاجة إلى أن يذهبوا إلى مثل هذه المصطلحات لماذا؟ لتمال علمهم وتمال علمهم بما جاء في كتاب ربهم سبحانه وتعالى الأمر الثاني بنجد أن الصحابة رضوان الله عليه كما كنا لا يتحدثون في مثل هذه الأمور إلا للضرورة وبقدر الحاجة فالصحابة لم يرد عنهم قصد أنهم أنشأوا الحديث في مسائل الكفر والتبكير مثلا وعلى النمط الموجود في كتب العلماء ومصنفات العلماء أو مسائل الإيمان أو مسائل القدر ومراتب القدر الأربعة وهذه الأشياء لم يرد مطلقا عن صحابيه الواحد في هذه الأمور وإنما كما قلنا كانوا يضطرون أن يبينوا هذه المسائل إذا دعت الضرورة وهذا يدل على كمال علمهم وكمال تهليم لهذه المتائج ندلل على ذلك الأمر الأول وهو عند ظهور القدرية يأتي الناس من العراق للمدينة لكي يقابلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عما ظهر طبلهم من القول بالقدر عندما قال الرجل والحديث في الصحيح عينه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه إنه قد ظهر قبلنا قوم يتكفرون العلم ويدعمون ألا قدر وأن الأمر ألف هنا لابد من الزيان ظهر ظهر البدعة ظهر أمر مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة يسكت الصحابة لا إنما يجب عليهم أن يبينوا ويظهروا الحق الذي تعلموه من النبي طاعتنا عندما قيل ذلك لعبد الله عمر رضي الله عنهما قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وانه مني بريء مفيش بقى تنييع ولا ترقيع ولا من ايه من اللي موجودين دلوقتي اه الامور محسومه هؤلاء بتوليب ان ترى القدر فكفروا وتبرأ منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وبقيه الصحابه المتواجدين في ايه في في, في, في عصر الصحابه الامر لا يحتمل امور اعتقادية لابد أن, ان يكون فيها مفاصلة خلاص اخبرهم انني منهم براء وانهم مني, وأنهم مني براء ثم قال انظر حيبين ايه المسألة بدلائلها الشرعية هم جئين يسألوا عشان يعرفهم يبقى لابد ان يبجن الحق والصحابة لم يقود في رأي ولا في فيما شبه ذلك الذي قضى فيه أهل الكلام وأصحاب الكلام وإنما الدليل عندهم لا يتعذى ما جاءت التتاج والسنة فقال عبد الله ابن عمر رجى الله عنه بعد ذلك والذي نفس بيده لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقدر أخبرني أبي عمر ثم ذكر حديث جبريل الطويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسال الإسلام والإيمان والإحسان وعلى ما في وكان من هذه الأسئلة أن جبريل عليه وسلم سال النبي صلى الله عليه قال أن تؤمن بالله ومرعكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويقادر خيره وشريه أهو رد علي بالدليل ولا لا؟ قاله الناس بقوله ما فيش لا قدر وأن الأمر قلق يعني جديد وحديث وما فيش قدر شابق لعلم الله تبارك وتعالى فأخبره, فأخبره بعبد الله بن أمر أن هذا كفر هذا خروج من الملة تبرأ منهم ثم بيّن له الدليل الذي يدل على وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان مثال آخر وهو عند ظهور بلعة الخوارس لم يكثروا الناس بل كفروا الصحابة رضو الله عليهم في عصرهم علي بن أبي طالب رضا الله عنه ومن معه ومعاوية بن أبي سفيان ومن معه كفروا جموع الصحابة وضقية المسلمين وقاتلوا واتحلوا جماءهم وقالوا ما قالوا قبل ذلك هذه البدعة لم تكن وبالتالي لم يتحدث فيها الصحابة وإنما تحدثوا فيها لما ظهرت فردوا على المبتدعين وبيّنوا الحق في المسألة فذهب إليهم علي بن أبي طالب رجى الله عنهم مر وناظرهم وأقام عليهم الحجة وبين له بالجلائل من الكتاب والسنة كذلك ذهب عبدالباد بن عباس رجى الله عنهما ونظره وراجع من الخارج الآلاف المؤلفة عندما استمعوا إلى الخرج والدليل وظل كثير منهم أيضا إيه؟ على البدع حتى فاتلوا معريم بي طالب في معركة النهروان وفر منهم من طرد ثم أنشأوا البدع من جديد عندما تفرقوا في البلاد إلى آخر هو معلوم في قصة الخوائج يبقى الصحابة رجوان الله عليهم لم يقوضوا في مثل هذه الأشياء إلا بقدر الضرورة وأيضا بقدر إيه؟ الحاجة يذلك السلف من الله عليه من بعد الصحابة لم يتحدثوا في مثل هذه المسائل لماذا؟ لوضوحيها واجتماع الناس عليها فلم يكون في حاجة إلى أن يتحدثوا فيها كما تحدث فيها المتأخرون لما دعت الحاجة فمثلاً لو اردنا ان نبني كيف تحدث السلف عن المرجئة والسلف متأثرين بالصحابة كانوا ايضا فيك عرفاتين حتى للمصطلحات الشرعية بقدر الحاجة وبقدر الضرورة فمثلا ظهرت المرجئة الاولى في عهد التابعين المرجئة الاولى نظرت على اول فتم مرجئه الفقهاء او, أو على يد حماد بن ابي سليمان والامام ابي حنيفه ومن اخذ بقوله المذيه الاولى كانت تقول او بيخرجوا العمل من مسمى الايمان سالهم الامام قول فهنا استشهد رضوان الله عليهم قاموا وردوا عليهم وقالوا لا بل الايمان قول وعمل فزادوا العمل وسكر لأن هذه الضرورة التي دعتهم لأن يتكلموا ويتحدثوا طيب حدثت بعد ذلك المرجئة الثانية الجهنية فقالوا الإيمان مجرد الاعتقاد القلب أو مجرد التصدير فهنا قام الثلاث رضو الله عليهم وربه أيضا بقدر الضرورة فقالوا لا الإيمان قول قول وعمل واعتقاد فجادوا ايه فجادوا القوم والعمل على ما قال ابدي الجميع, الجميع ورادوا ان يحصلوا الامام في مجرد الاعتقاد ظهر قوم الخبثاء بعد ذلك ذكرهم الامام احمد رحمه الله في كتاب السنة وهو انهم قالوا الامام قوم وعمل ولكن العمل المرد به عمل القلب واللسان فقال لا عند ذلك قال السلام رضا الله عليه تعريفا جديدا ليمليزوا هذا القول القبيث عن قول أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوارح والأركان لكي يردوا على الذين يقولون إيه آه لمن قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد ولكن العمل مرد به العمل القلبي وليس وأخراجه عمل الظاهر الجوارح والأركان من ذلك فكانوا يردون بهذه الكيفية بقدر الحاجة وبقدر الضرورة لذلك يقالنا بنجد إن مصنفات السلف رضوان الله عليه كانت مسببة يعني لم يكن عنده حب إنشاء المصنفات والكتب وإنما إذا دعت الضرورة لأن يكتبوا كتاباً أو يصنفوا مصنفاً لبيان مثلاً حقيقة المذنة والجماعة والورد على المتدعين فكانوا يفعلون ذلك فنضرب مثلا مثالاً على ذلك بالمسألة التي نحن بصددها مسألة الإيمان ما هو أول كتاب أُزِّف في مسألة الإيمان في الإسلام؟ هو كتاب الإيمان للإيمان أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله وهو عاش في القرنين الثاني الهجري والثالث الهجري فولد ولادته كانت عام 157 هجرية ووفاته عام 224 هجرية يعني عاش قصة في القرن الثاني وبقي تمر في في القرن الثالث الهجري هذا الإمام إمام عظيم وهو أبو عبيد القاتل إبن سلام له مصنبات أخرى بخلاف رسالة الإمام وتناء العلماء عليه يعني لن تلاهر فيه حتى أن إشحاق ابن رهوين رحمه الله وهو منهوت يقول في حق الإمام أبو عبيد القاتل ابن يقول إشحاق ابن رهوين رحمه الله الله يحب الحق أبو عبيد أعلم مني وأثقه ويقول في القول الآخر نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا يعني ما عنده من علم يستغل به عن أنه يجلس أمام أحد أو يأخذ عن أحد ولكن الناس لا يستغلون عما معه هو من علم حتى وإن كانوا من الأئمة نحن لا نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلى ما عندنا أو إلى ما معنا في الإمام أحمد رحمه الله يقول في حق هذا الإمام العظيم أبو عبيد القاسب عليه يقول أبو عبيد القاسب عليه السلام في كل يوم يزداد خيرا إلى غير ذلك من الأرائج الأقوال أو السناء والمرح العظيم على هذا الإيمان المهم أن هو هذا الكتاب أو رسالة الإيمان كتبها لسبب وهو أن بعض الناس طلب منه أن يكتب رسالة في الإيمان يبين ويوضح فيها معادل الإيمان عدى أهل السنة والجماعة وكيف نرد على من قال بخلاف ذلك من المرجعة يقول هو في بداية رسالة الإيمان يقول أما بعد فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الترجة على من فارقه فيه فإن هذا رحمك الله خصب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعها ومن بعدهم إلى يومنا هذا وقد كتبت إليك بما, بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملقصا خذ بركم الكلام الذي ذكرناه من ضمن الكلام الذي ذكره أبو عبيد في مقدمة الكلام, الكلام يقول فإن هذا رحمك الله خطب قد تتلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا طيب ما احنا قلنا في جداة الكلام خذوا بالكم معنا بقى إن الصحابة لم يتكلموا ولم يقولوا في مثل هذه المكان مش كيف يقولوا إيه انتم معايا أم صحصحين قلنا إن الصحابة لم إيه لم يتحدثوا ولم يقودوا في مثل هذه المتائل فكيف نوصلق بين قول أبي عبيد رحمه الله أن صدر هذه الأمة يعني تكلموا في هذه المسألة يعني مسألة آه الإيمان آه المراد أن الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا هذه المتائل أيضا وتكلموا فيها ولكن ليس بنفس المصطلحات التي صلح عليها من بعدهم من أهل العلم كانوا يبينونها بأقوالهم وبأفعالهم من خلال البيان الندو والتأكير أو التأثر القرآن أضرب على ذلك مثال مثلا في صاحب مخارب معاد بن جبل رجى الله عنه أرضاه يقول لبعض أصحابه اجلت لنا نؤمن ساعة مش كده هذا تتلم في الإيمان اجلس بنا نؤمن ساعة هذا تتلم في الإيمان من وجهي الوجه الأولاني أن معاجد بيجابة رجال الله عنه أراد أن يبين أن الأعمال يطلق عليها أنها إيمان ما اجلس بنا اجلس بنا إيه نؤمن ساعة كما أم سنوها يقول له إيه هيذكر الله تبارك وتعالى يسبحونه يتنون كتابه هذه أعمال هذه طاعات فهو فهولا سم العبادات والطاعات إيمان هذا لشدة تأثورهم بالقرآن حدث متأثمين جدا بالقرآن كما قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بالإجماع إيمانكم بمعنى إيه صلاتكم. فالله وتب telef Hola سمت قلب في النهار إيمان كذلك تأصر الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سم العمل الصالح إيمان وليس بعد بيان النبي صلى الله بيان. وليس بعد ما جاء في القرآن كُلَم آفر في صعيد البخاني حديث أبي هريرة رجع الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئًا أي العمل أفضل قال إيمان بالله peace and bless the عن إيه بيسأل عن العمل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم تتسطر الأعمال بالإيمان ولا لا وإن من أعظم الأعمال هي الإيمان بالله ورسوله بلأن هو السؤل بعد ذلك ثم أي قال الجهاد في سبيل الله إلى آخر الحديث هذا بالشدة في تأثر الصحاحب يبقى المشألة الأولى التي بيّنها معاف بن جبل أن العمل من الإيمان ومن مسمى الإيمان بل الإيمان يطلق على على الأعمال الشرعية المسألة الثانية أراد أن يدانل ويبين أن الإيمان يزيد وينقص سنستخدم ذلك من إيه إجلس بنا, إجلس بنا نؤمن ساعة كما هم, ما هم مؤمن وصاحبه الذي قال له إجلس بنا أيضا مؤمن إجلس بنا نؤمن ساعة يعني هنعمل إيه نزاد ايمانا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا امنوا انهم مؤمنين كده ولا ايه يا ايها الذين امنوا امنوا في مدرسه غبيه في مش عارفه في المدرسه الاعداديه بتقول الاولاد يشتغلوا القابل والثانيه دي في المصحف يا هي واحده هي قرات يا ايها الذين امنوا امنوا ما قالتش بقى من التشتيل وطبعا مش عارفه القران وبعيده عن نجيبوا اي حد يدرس في الدين أو في اللغة العربية أيها الذين آمنوا آمنوا ما تنفعش فلكن بسطوبة واحدة من المصر يا <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا آمنوا اجدادوا إيمان اثبتوا على الإيمان فهذا أراد بعض بجبر جباو عام أن يبين هذه المسائل بهذه السريقة العربية بالسهم الذي يفهموه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعلق بذلك أمر المصطلحات الشرعية كما قلنا أن الصحابة لم يضعوا مثل هذه المصطلحات طب هذه المصطلحات يعني كما قلنا الصحابة لم يقولوا الإيمان قول وعمل يزيد ونقص إلى غير ذلك وهذه المصطلحات وضعها العلماء طب هذه المصطلحات نأخذ بها أو لا نأخذ بها نأخذ بها لأن المعنى صحيحه كما قلنا في الطاعدة التي اتبرناها نرارا لا مشاحة في الإصطلاح طبعا أن المعنى صحيح والجوهر صحيح فأي ألفاظ تؤدي إلى هذا المعنى خلاص يبقى المعنى إيه صحيح هنا مثلا على شبيل المثال في قضية التوحيم لم يرد في الكتاب والسنة نصا يعني أو إصطلاحا التوحيد ينقشم إلى قسمين توحيد ربوظية وتوحيد ألوهية أو, أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد ربوظية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء والصفات وإنما هي مصطلحات اصطلح عليها إيه؟ أهل العلمين من خلال استقرائهم من خلال استقرائهم للقرآن الكريم ولكن هذه معاً صحيحة لذلك بعض العلماء قال وقال نجيله نوعاً رابعاً نقول إيه؟ توحيد الحاكمين هذا عليه بعض العلماء وإنما أرادوا من وراء ذلك أن يبينوا أهمية الحاكمية توحيد الحاكمية إفراد الله بالحاكمية فبالمعنى الصحيح ولا المعنى الصحيح المعنى الصحيح أن الله وحده هو الذي له الحكم حكم الكون والحكم الشرع في الدنيا وفي الآخرة نرده إلى الله تباره و وحده لا شريكة لا فإفراد الله بالحاكمية قالوا لأهمية هذه المسألة ولبعد الناس وفهمهم الخاطئ لمسألة الحاكمية قالوا إذا نزيد قسما او نوعا ونقول توحيد الحاكمين أرد بعض أهل العلم المعاصمة أن يقولوا أن هذا يفتح بابا طويلا وكل عالم من العلماء يعني بعد ذلك ويزيد نوعا جديدا وهذا يتتسع به الفجوة ولا في توحيد الحاكمية او امر الحاكمية يدخل في الربوضية ويدخل في الانهية ويدخل في الاسماء والصفات ولكن لا مانح من افراده بالزفل اهميته ولفت النظر ايه اليه حتى ان الشيخ ابن باز رحمه الله هو الشيخ الالباني كذلك زادوا نوعا خامسا قالوا بتوحيد الاتباع توحيد الاتباع أي للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس دلوقتي إما أن يكونوا مقلدين للعلماء مقلدين لمرشديهم مقلدين للدعاء ولل... وللوعظ والخطباء يقلدون يعني كل من يتحدث بدين لا سبحانه وتعالى إلا أنهم لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قلمة طبعا مرضوع الجماعات الحددية المنج المحطوط الجماعات هو الذي يسير عليه الناس أما ما وضعه أو ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عند كثير من الجماعات يؤخذ منه ويرد عليه أما قول العالم قول مؤسس الجماعة عارف إيه قوله لا يرد لذلك استحدث هذا النوع من التوحيد فقالوا بتوحيد الاتباع لكي يفردوا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون غيره فهو المعصوم وحده صلى الله عليه وسلم ويوقع القوله دون مناقشة أو دون رد أما ما دون النبي صلى الله عليه وسلم فقد يصيب وقد يخطئ فالجاد يبقى ليس بمخطئ من زاد هذا النوع وإلا لو قطأنا من قال بجادة مثلا توحيد الحاتمية أو توحيد الاتباع يبقى أن قطأ ابن القيم دم قال أن هناك نوع من الأنواع فهل اسمه توحيد القصدي والطلب أو توحيد الإراضي الطالبي كلها مصطلحات ولكن معناها إيه كلها الصحيحة لو تطرقنا الى اكثر من ذلك هنقول ما فيش حاجة اسمها شروط صحة صلاة وفيش شروط صحة وضوء وارقام صلاة وارقام وضوء منا اللي وضع هذه الاشياء بنافسة هذه المصطلعات ما فيش قواعد ثقية ما فيش قواعد اصولية بل ما ايه تقسيم اللغة ايه الى اسم وحرف وتعني الى هذه الاشياء لانها كلها مصطلحة مش كده الايه لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة اذا كل هذه الامور لتقريب العلوم الشرعية بل هذا يعني يعد من مناقب أهل العلم أنه سهل ويصر العلوم على الناس بما يتناسب لكل عصف هذه المصطلحات الشرعية يعني وإن اختلفت في بعض الألفاظ صالما أنها تؤدي إلى معنى واحد وإلى جوهر واحد لا مانع من ذلك زيكم والرسة نقول كمان مشألة نقول كمان مشألة قل زيان يمشي طيب ايضا النابزي يذليل على اهمية مسألة الايمال مشألة الايمام لها تعلق بمسألة الاسماء والاحكام مسألة الايمام لها تعلق بمسألة الاسماء والاحكام طب يعني مما مسألة الاسماء والاحكام شكرا اولا معنى الاسماء معنى مسألة الأسماء. المقصود بالأسماء يعني أن أسماء أسماء الدين أسماء الدين التي جاءت في القرآن الكريم بمعنى هذا مؤمن هذا كافر هذا مسلم هذا مشرك هذا منافق هذا مختلع هذا ظالم هذا عدل هذا فاسق هذا كذا دي اسماء إيه؟ أسماء الدين الشرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا مصدر لها إلا الكتاب والسنة ليس لإنسان أن يسمي هذا كافراً أو هذا مؤمناً أو هذا مشركاً أو هذا مفتدعاً أو ظالماً أو عدلاً أو فاسقاً إلا بما ثبث في كتاب الله وسنة النبي كما قال الشيخ الإسلام ابن فهي رحمه الله الكافر من جعل الله كافراً والمؤمن من جعله الله مؤمنا والمشرك من جعله الله مشركا والمنافق من جعله الله منافقا والفاسق من جعله الله فاسقا والعدل من جعله الله تبارك و تعالى عدلا لا دخل للآراء أو للأهواء في هذه المسميات وإنما تؤخذ من كتاب الله تبارك و كيف نطلق على هذا أنه مؤمن أو هذا أنه كافر أو هذا أنه مشرق أو منافر أو بكتلع أو ظالم أو عدل أو غير ذلك إلا إذا علمنا هذه الأسماء بحقيقتها من هو المؤمن ما علامات الإيمان من هو المشرك من هو الكافر ما مع علامات الشرك ما هي صور الشرك ما هي صور الكفر إلى غير ذلك مما وضحه وأكثر الله تعالى من ذكره في القرآن الكريم الناس منذ القديم اختلقوا في هذه المسألة اختلافا متبدينا عظيما الاصل يقولنا مواثقة القرآن لغضا ومعنى في مثل هديء المسائل مواثقة القرآن في المسائل الشرعية لغضا ومعنى لان هذا من باب التأذب مع الله سبحانه وتعالى من باب التأذب مع النبي صحة لانا من سمى المؤمن كاثرا أو سمى الكاثرة مؤمنا هذا تقدم بين يدي الله ورسوله سوى أعتمنا لأن هذا معناه أن الله لم فقال ي... الله لن يبين لنا من الكاثر من المؤمن معناه أن أننا نصطلح أشياء ومن خلالها نحكم على الناس هذه خارج نطاق الكتاب والسنة فمثلا سنبين مثلا من خلال الفرق الخوارج مثلا وافقوا الخوارج وافقوا لطوز القرآن وخالفوا المعنى الحقيقي وخالفوا في المعنى والحقيقة في مسمى الإيمان يعني وافقوا وافقوا أهل السنة في الإسطلاح العام لطوزا ولكن في الحقيقة خالفوا القرآن وخالفوا أهل السنة هم الخوارج يعلوا الإيمان قول وعمل واعتقال وهذا ما ثبت في القرآن وثبت في السنة وما عليه أهل السنة والجماعة فيه تعريفين من الإصطلاح للقرآن قول وعمل واعتقال بشكله اللي ايه خالفوا بافهم في المعنى والحقيق والحقيقة تب خالفوا ازاي جعلوا أحاد الأعمال جزء من الإيمان بحيثه لو ذهب هذا العمل ذهب الإيمان معنى أحد الأعمال عن إيه؟ يعني كل عمل بمفرده يعني واحد ترك الصيام كاتب خلاص عند الخواسط واحد زنى كاتب خلاص واحد مؤمن قتل مؤمنا آخر كاتب بيسموه أحد الأعمال يعني كل عمل من الأعمال شرط عندهم في صحة الإيمان إذا ذهب هذا العمل ولو بمفرده صار الإنسان كافراً ولعجب الله طيب فين الحقيقة القرآنية التي ترضى على الخوارج الحقيقة القرآنية أن الله سبحانه وتعالى مثلا أثبت للمتقاتلين أو للمتقاتلين ليس من المؤمنين الإيمان إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقشتلوا فأصلحوا بينهم وفي نهاية الآيات إنما المؤمنون أقوى فأصلحوا, فأصلحوا بين أخواتهم مع اقتتالهم ومع ذلك لم يقودوا من المل بل اخوه الايمان باقيه وثابته وان كان بعضهم يضرب على بعض اللي بيصرف كثيرا من الذنوب عندهم اللي بيصرف كف طيب النبي صلى الله عليه وسلم المراه التي شرفت قطع يدها وظلت على ايمانها مثل حكم الزنا يعني الذي يزمي كافر يقرب من الملة لأنهم مرتفل كبير الزان إن كان محصنا يرجع ويظل على إيمانه بل شاهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ماتت ويعني تهرت نفسها بالحد لأن يعني توبتها لو وزعت على سبعين من المدينة لوسعتهم وكذلك الزاني اللي هو في المحسن بيجلد ويظل على, على إيماني يبقى دي حقيقة القرآن هي دي أحد الأعمال المذكورة في القرآن خالف فيها من؟ الخوارج طيب هناك سرقة مقابلة للخوارج وهم مرجئة للفقهات مرجئة للفقهات قالوا إيه ويافقوا في بعض المعنى والحقيقة وخالفوا في الله. الخوارد وافقوا فيه في اللرض وافقوا في اللرض وخالفوا في المعنى والحقيق لا مرجأة الفقهاء خالفوا في اللرض ووافقوا اهل السلة في بعض المعنى وفي بعض الحقيق كما سوف يعني نفصل بعد ذلك فقالوا في لرض تعريف مسمى الإيمان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وأخرجوا العمل عن ايه عن مسمى الإيمان قالوا لا العمل ده شيء زائد بعيد عن إيه عن مسمى الإيمان طيب هم خالفوا في اللغة وافقوا أهل السنة وافقوا القرآن في إيه في بعض الحقيقة وبعض المعاني لأنهم قالوا أن العمل له قيمة في الإسلام قالوا أن العمل صمر من صمرات الإيمان الصحيح ولازم من لوازن إيه الإيمان الصحيح بحيث أن الإنسان إذا عمل لتان وإذا ترك العمل يأسم ويعاقب وهذا عند أهل السنة والجماعة صحيح وأيضا دل على ذلك ما جاء فيه الكتاب والسنة طيب هناك أيضا من يخالف في اللفظ وفي المعنى والحقيقة يعني يخالف في كله كغلاة المرجئة الكرمية والجهمية الكرمية ما سيقوله الإيمان مجرد طوال الجهمية الإيمان عدو مجرد اعتقاض فخالفوا لفظ القرآن وخالفوا الحقيقة في نفس, في نفس الوقت طائفة رابعة وهي من الطائف المعاصرة وهي من أخطر الطائف لكون أمر هذه الطائفة يلتبث على الناس لأمور لكونهم أولا يزعمون أنهم دعاة السلفية والمدافعين عن جين الله سبحانه وتعالى في الوقت الحالي الأمر الأخطر أنهم يقولون بتعريف أهل السنة والجماعة لبظا يقولوا الإيمان قول وعمل واعتقال هو ده تعريف لصباح الأهل السنة ولكن يأتون عند العمل يقول من لم يأتي بجلس العمل أو كان تاركا لكل الأعمال بحيث لم يركع لله رفع ولم يصلي لله صلاة ولم يزبط لله فهو مؤمن معهم أصل الإيماني عمل في العمل يبقى هم بابتلع حصلوا العمل فيه في العمل القلبي أما عمل الجوارع خلاص هذا شيء ذائب لذلك كثير منهم يقول بقول الأحناف أو يقول بقول الأشاعرة أن العمل بالجوارح شرط كبال يعني الإيمان موجود والله ان عمل بالجوارح فقد اجداد إيمانا من أراد أن يستكمل الإيمان يعمل بجوارحه ومن لم يعمل بالجوارح مطلقا فهو مؤمن ناجي عند الله لأنه معه أصل الإيمان وإن دخل النار وعقب بذنوبه ومعصوه ولكن ما قالوا إلى الجنة هذا المذهب من أرض المذاهب وفيه إفطال لرسالة الرسل وفيه إفطال بالكتب التي ألزلها الله تعالى. هو الكتب نزلت والرسل أرسلت من أجل أن يؤمن الناس بقلوبهم ويقولوا بألسنتهم دون أن يكون هناك عمل بالجوارح ما في آله بل القرآن من أوله إلى آخره يقول بخلاف ذلك ومع ذلك هذه هذه الصائفة تقول بمفتضى هذا القول إذن تعلق اسم الإيمان بمسألة الأسماء والأحكام في غاية أهل هذا ما يتعلق بإيه؟ بمسألة تعلق الإيمان بمسألة إيه؟ الأسماء هذا مؤمن هذا كافر هذا موحد هذا ظالم هذا إيه كذا كله اسماء شرعية تبقى على المستحقية على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإيه المراج بالأحكام عشان ننتهي لإيه من أنا... النفس أنا حشش منها الآن يعني المراج بالأحكام مشائل الأسماء والأحكام الأحكام ما يتعلق بأحكام العصمة أو الأحكام المتركبة على شبوط الإيمان المؤمن بإيمانه صار معصوما في ماله ودمه فإذا زال الإيمان صار إيه دمه حلال وما له للمسلمين قَامُوا مَوْضِعَ لَهُ فَقَعَدَ فَقَصَّ فَقَصَّ كُلَّ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُ وَقَتَلُوهُمْ وَحَصَرُوهُمْ وَقَعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَوْطِئ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ الشرط ان لا يقاتلوا ايه ان هم يتوبوا من كفرهم ويلتزموا بالإيمان وتوحيد الله تبارك وتعالى مع اثياد الشعاء هذه بقى مثلا هذه الايه بترد على ايه على دعاه الارجاء المعاصرين اللي بيقول لك ان, إن لابد ان يعني ليس شرطا ان هو ياتي بالعمل الظاهر في هذه الايه لا يكونوا اخوانا اذا اقموا الصلاه واتوا الزكاه فاخو لكم في الدين يعني لا يصلوا إخوانا لنا في الدين إلا إذا تابوا أي من الكفرين والتزموا بالتوحيد وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة يعني إيه؟ يأتوا ببعض إشعار التعبدين ليشعار الإسلام الظاهرة التي تدلل, تدلل على إسلامهم وعلى إيمانهم وإلا لماذا قاتل الصحابة رضو الله عليهم من مانع الزكاة وقتلهم حتى كقسال المرتدين وعملوا معاملة المرتدين في الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في من مسلم ويؤمن به وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عطلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابه على الله تبارك وتعالى فالإيمان هو الذي يعصم النفس ويعصم المال فإذا ارتد الإنسان أو ظل على كبير انتهاجا يقتل ويصبح مباحا في ماله ودمه علاوة على الأحسام الأخرى المهمة أن مثلا اسم الإيمان يترتب عليه المولا والمعجاة إن تعرف الإيمان بكي تعرف إيه؟ أهل الإيمان بكي كي تنصرهم أخا لهم إنما المؤمنون إقوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه احكام لابد من وجودها كأثر من من, من أثر الإيمان آثار إذا كان اذا كانت على ذلك أيضا احكام أخرى ان تكثر الكافرين وتتبرئ منه قد كانت لكم اسوات حسنات في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم اني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفر ما بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا هو ده الشرط وحده حتى بالله وحده آمنوا بالله وحده وصاروا إخوانا لنا ظلوا على شركهم وظلوا على كفرهم لهم أحكام خاصة تتعلق, إيه؟ تتعلق بهم أيضا من متائم الأحكام الأحكام الأخروية يتعلق مسألة الإيمان والكفر الوعيد الوعيد في الآفرة فأوجب الله سبارك وتعالى للمؤمنين الجنة كما او جمل الكافرين النار انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما الظالمين من أنصار هناك بعض الاشياء التي تترتب على اهميه مساله مساله الايمان سوف نذكرها بمشيئه الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ثم بعد ذلك ندخل في الحديث عن مسائل الهجاء ونسال الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاستمرار هذا الدرس أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم